وَإِذْ قُلْنَا هذه هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَتَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْمًا غَيْرَ لَٰعِنِينَ ۚ أَفَئِنَّمَا عَلَى الَّذِينَ يَرْتَشُونَ ۚ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 رجلنا مما تنبت الأرض من بقلها, بقلها وقتائها وقومها وعدسها وبصرها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون